ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون انا ارسلنا نوحا إ, أ ل ى قومه أ ن أ ن ذ ل قومك من قبل أ ن ي أ ت ي ه م عذاب ن ل ي م قال يا قوم إ ن ي لكم نذير مبين أ ن اعبدوا الله واتقوه واطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخذكم إ ل ى أ ج ل مسمى إ ن أ ج ل الله إ ذ ا ج ئ ألا يوخر لو كنتم تعلمون يوخر كنتم قال رب إ ن ي دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا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 اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصرا ا وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدون إ ل ا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا و ل ي م ؤ م ن ي ن والمؤمنات ولا تزد الظالمين إ ل ا ت ب ا ر ا قل أ و ح ي إ ل ي أ ن ه استمع نفر من الجن فقالوا فقالوا إ ن ا سمعنا ق ر آ ن ا عجبا ً